قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فدية من حلق قبل أن ينحر قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو إن سقبشات أي ذلك فعلت أجزاء عنك يقول كعب رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما أو يروي عنه الراوي فأذاه هوام رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما ينص علماء الحديث على أن ذلك كان في صلح الحديبية وليس في حجة الوداع وقوله رضي الله تعالى عنه أن النبي فآذان هوام رأسي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهوام الرأس المراد بها القمل وسيعيد مالك هذا الأثر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ينفق تحت قدر لأصحابه وتناثر القمل من رأسه ولحيته أي أنه زاد على حاجة المعتاد عند بعض الناس وفي بعض روايات هذا الاثر ما كنت ارى اي اظن ان بلغ بك ما ارى وفي بعض روايات حملت الى رسول الله والقمل يتناثر مني اي اصابته الحمى بسبب القمل فهذه الروايات يذكرها العلماء ويجمعون بينها وأنها باختلاف الروايات حمل أي مع ألمه مر علي أي حينما كان متعبا ثم حمل إلى رسول الله بعد أن رآه أو هو أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من الرواة يروي حالة أو جزئية من تلك الحالات والمهم عندنا هو الحكم الذي او الفتوى التي افتاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك احلق بكسر الهمز وكما يقول علماء الصرف الفعل اذا كان من باب ضرب يضرب ففعل الامر فيه افعل اي اضرب حلق يحلق وإذا كان من باب النصر ينصر فالأمر فيه أفعل أي أنصر لو قلت أحلق فعل مضارع من فعلك أنت لكن احلق تأمر غيرك أن يحلق فنص الحديث هنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصيغة أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أي أفتاه بذلك أو أن الأمر هنا على وجهه وهو بالإلزام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الضرر اللاحق به ويكون صلى الله عليه وسلم أمره أن يح وجوبا لوجوب رفع الضرر عنه ولذا يقول العلماء من جاءته ضرورة وله رخصة وجب عليه ان يأخذ بالرخصة فهذا تضرر بالقمل وله رخصة الحلق فقد يقول انا لا احلق مع وجود الرخصة والرسول امره ان يحلق اذا اما ان يكون امره بمعنى افتاه واما ان يكون امره بمعنى الزمه ولذا قال العلماء من اضطر إلى أكل الميتة مخافة الموت فامتنع ومات مات عاصير لأن الله أباح له وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه إذا الحديث الأول فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه يكون هذا الأمر إما للإرشاد والفتوى لبيان الجواز وإما للإلزام رفعا للمضرة عنه ولا ينبغي للمسلم أن يحمل نفسه فوق طاقته ومعه الرخصة من الله سبحانه وتعالى كالمريض في الصوم وهكذا بقية ليش الرخص نعم. وقال فوق بيّن له صلى الله عليه وسلم معئ كيف يتدارك هذا الأذى كيف يتلافى هذا المرض أو هذا الألم أو هذه هذا الإيداء بأن يحلق الحلق ممنوع لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل ومحله اسم مكان إحلاله وذلك أن يكون في الحرم وهو لسه ما وصل ولم يتحل البعض إذا فدية حلق الشعر ما هي امره صلى الله عليه وسلم او خيره بين ثلاثة امور ان يفعل واحدا من ثلاث على سبيل التخيير صم ثلاثة اي اطعم ستة مساكي لكل مسكين مدين، اي نصف صائن مما يخرج في زكاة الفطر او انسكشات وهنا أم شات الشات هنا فدية الأدى هل هي عن حلق الشعر أو عن إباحة قتل القمل سيأتي لمالك بحث القضية من جانب القمل أيجوز للمحرم أن يقتله أم لا أو من جانب حلق الشعر الجمهور على أن الكفار التي أمرها أمرها كعب ابن عجرة بها إنما هي من اجل حلق الشعر الممنوع وقتل القمل هذا جاء اشتبعا لكن انسك شات الشات التي هي فدية هي نسك ولا هي فدية يقول العلماء وخاصة الباجي نبه تنبيها لطيفا وهو جميع أعمال الحج تسمى نسك سواء كانت قولا كالتلبية لبيك اللهم لبيك والأذكار أو كانت فعلا كرمي الجمار أو كانت تداركا أو كانت تركا لشيء مبيت المزدلفة وقوف كل أعمال الحج مناسك هدي التمتع نسك وعليه قوله سبحانه في قضية خليل إبراهيم عليه السلام ربنا وأرنا مناسكنا وتقول ايضا مناسك الحج أي أعماله منها طواف ومنها سعي ومنها إحرام ثم يقول كل جزئية يطلق عليها النسق والحج بنفسه يطلق عليه نسق أحد النسقين الحج أو العمر وكل نسك في جنسه عام له اسم مستقل تقول نسق الإهلال نسق التلبية نسق الطواف نسق السعي نسك الوقوف نسك دم التمتع كل هذه من حيث التسمية اسم جنس لكل جزئيات اعمال الحج فدخل في ذلك فديه الاذى كما دخل فيه دم التمتع او هدي التمتع ومالك رحمه الله اخذ من هذا اللفء سكشات أي تقرب إلى الله بذبح شاب كفارة عن هذا العمل الذي ستعمله مخالفا للحج وهو حلق الشعر وسيأتي لمالك بحث النسك ما حكمه ومتى وأين يكون ذبحه إذا يهمنا هنا إيش أن من اضطر إلى شيء أو قضية كعب أساس إذا اضطر الإنسان إلى حلق الشعر في رأسه ماذا يفعل له أن يفعل ولكن بدون ضرورة لا ولذا سينبه مالك رحمه الله على العلة في إباحة حلق الشعر لكام بالأثر الثاني الذي يورده وكفارة حلق الشعر ليست معينة كما جاء في اخر الاثر اي ذلك فعلت اجزاء عنك يعني هنا صمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسكشا او هنا على التخيي وليست للتنويع.